وَتَرَى النَّاسَ تَسْتَكَا رَ وَمَا هُمْ بِسُكَا رَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَغْلُلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يا أيها الناس إن كنتم في رأب من البعث فإن خلقناكم فإن خلقناكم من تراب ثم من مطفة ثم من علقة ثم من مضى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونطروا في الأرحان ما نشاء إلى أجل مثاما ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من متوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر بكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامبة فإذا أنذلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل ذوج بهيج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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب يومير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 من كان يظن أن لي يصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فاليوض ثم يقطع فاليوض هل يذهب نكيده ما يغ؟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 وَكَثِيرٌ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا الْخَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيابُهُمْ مِنْ دَارِهِمْ وَصَبُوا مِنْ فَوْق رُؤُوسِهِمُ الحميم.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 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٍ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صُرَاطِ الْحَمِيدِ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 وَإِلْـبَوَّانَا لِإِجْرَاهَ مِنْ مَكَانِ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرِ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعِ السُّجُودَ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 ثُمَّ الَّذِي يَقُضُوا تَفَكُّهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الْزُّورِ شَهَادَةَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدَ رَسُولُهُ وَأَنَّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ, فتخطفه الطير أَوْ تَهْوِيهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القلوب لكم فيها منافع لا أجل مسمم ثم محيلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعل من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعوام فإلهكم إله واحد فله أثين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 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَانُوا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الْزَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ قَوْمُهُمْ وَعَدُوهُ وَثَمُودَ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيف فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها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 قُل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَلِعِزٍّ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مُعَادٍزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وما أوصلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا القشيطان في أمليته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي ثم يحكم الله آياته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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى خِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِدْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُ السَّاعَةُ بَعْضَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَطْمَئِنُّونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا ثُمَّ يُخْضِبُهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ جَذْوًا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكمهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 قل أَسَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَمْ نُرْعَدُهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِثَرٍّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَنِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا عن لكم تفلحون وجاهدوا في الله حق بهذه هو اجتبأكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملك عليكم إبراهيم وهو ثم باك المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكونه رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلانات فاقموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتقموا بالله وما أنكم فنعم الذملا ونعم النصير